كأن حجر زلك عن ايه زلك تزلك عنه الله اللهم صل على سيدنا محمد ابو اسيد الأخ العربي هو أبو حفص الذين رجعوا من المزاشري قالوا قذيفة ار بي جي نحن حاضرون المعركه اصابت واحد جعبة الرصاص طارت كلها ليس لها اثر مكان دخول قذيفة الار بي جي هكذا في ثيابه ولم يجرح قذيفه ار بي دي تحرك الدبابات قالوا في نحن في خندق نزل علينا عرضه أربعين سم حوالي عشرين قذيفه تاول لم يستشهد واحد ولم يجرح جرحا إيه؟ إيه؟ بالغا يعني جرح بسيطه مثل إيه؟ مثل إيه؟ خرج خرج بصر الكرامات التي حدث عنها في المعركة الأخيرة هذه في معركة أولى هذه أولى معركة المأساة 19 شعبان آه. أيوة أنت سمعت هذا كنت في فوق الجبل رأيت هذا بنفسك سمعت منهم كم عشرة كانت تيجي القضايا في المربع فوق تسوي صوت مثل صوت فريدة لكن ما نسمع التجاره نسمع وقعات القريبة بالفجار فالفجار ما نسمعه عند غرف الطارق نعم أنا رأيت قريبة عندما انسحب الشباب يعني انسحبوا سقطت في وسط الطريق ولم يجب أمانكم مم. قرّب قرّم علي قرّب احكي قرّب دمك مستشكل ايوه احكي أنا واحد ما ما بعد قبل ما التجهيز وجيت قذيفة ها ون ما أدري يعني قذيفة مدفأة ما جيت القذيفة جنبنا بشجرة وحط زي الحجره ما انفجرت ما الحمد لله الشجرة الجنب... طاحت لا الجنب هي دلوقتي دلوقتي ربط دلوقتي دلوقتي ربط بشجرة هي القذيفة آه. ولن يعني الله عالم لو انفجرت يعني بشجره. أنا بل... يعني بلغني نعم يعني نا قاعدين بعد استفادة عشرة كذا والأربيجي في الوسط عشرة والأربيجي في الوسط س... واحد هم بيننا والله يبقى. الفجر القذيفة ال ار بي جي يعني والله لم صباح أحد الله هذا في المعركه الاخيره اول امس اول امس نعم في 19 شعبان 1407 نعم وانا كنت انت كنت يا بقى. نعم قذيفه ار بي جي في المدفع انطلقت انطلقت يعني يعني من في انطلقت خطا يعني ضغط على الزناد نعم خرجت وما وما كان طلقت في الأعلى وما اصابت أحد منهم مع إنه لا رد فعل خلفي أيضا لا نار لا لا لأ. من 10 نعم 15 نعم 20 نعم كنا من نشوفهم احنا لكن ما ما كان... نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من نعم نعم نعم نعم منشوف بساطة منشوف ما عقولت مش معهم بربيت منشوفهم من ما سمعهم الله عماهم الله يعميهم إن شاء الله, الله الحمد لله الحمد لله أيضا من ضمن الكرامات التي حدثت بها في الزيارة الثانية كان فيه كومندان اسمه كومندان الله وهو الآن في الكويت وكنت أنا أسميه وزير الدفاع وزير الدفاع الشيخ سياف لأنه متين كده طويل عريض جسمه ضخم فقلت له أنت تصلح وزيرا للدفاع لأنه معظم وزراء دفاعنا احنا ما شاء الله عنهم عريضين بالطول والعرض، فقلت لو أنت تصلح وزيرا للدفاع سميت وزير الدفاع، فهو حكى لنا كرامه حصلت معه في رمضان الذي قبلها قال في رمضان الماضي يحدثنا قال كنا في معركة في بغمان وبغمان هذه قريبة من كابل كما تعرفون قال كنا مئة مجاهد في الجبل وقال في نحن كنا مئة مجاهد وجاءنا ستمئة من الروس والشيعيين فبدات معركه بيننا وبينهم وهم يريدون مهاجمتنا والقضاء علينا فبداوا كانوا يتقدمون بعدين اوقفناهم واستمرت المعركه بيننا وبينهم سجالا نحن نضربهم يضربون استمرت المعركه يومين كاملين يومين ونحن نطلق عليهم وهم يطلقون علينا وبعد يومين انتهت الذخيره التي عندنا ولم يبقى الا طلقات رصاص خفيفه جدا معنا فقلت للاخوه في الليل تراجعوا في الجبل سحبوا قليلا حتى يعني تأخذ أماكن جيدة وكل واحد لا يطلق أي طلقة إلا في المليان فقط للدفاع عن نفسه لأنه لم يبقى عندنا طلقة يعني يريد أنه نحاول أنه ندافع عن نفسه فلا تطلق إلا يعني كل واحد ما يمكن آخر طلقات بسيطة فلا يطلق إلا إذا كان يضمن الإصابة قال ثالث يوم نحن لم نطلق أي شيء وإذا بنا في الصباح نفاجأ بصوت إطلاق رصاص بادو رصاصة نحن ما أطلقنا شيء وبعدين بعد ساعات من هذا ساعات قليلة وإذا بنا نجد الرايا البيضاء قد رفعت والروس والأفغان كلهم يرفعون أيديهم بالتسليم فناديناهم تعال واستغربنا ونحن لا نعرف السبب فالمهم خشينا أن تكون خدع لكن الأمر لم يكن خدع استسلموا كلهم نديناهم واحد واحد كل واحد يأتي يلقي بسلاحه يرفع يديه ويلقي بسلاح نأسره ونأخذه هكذا على طرف بعد أن نأخذ السلاح وبعد أن أسرناهم جميعا عدما قتل منهم قلنا لبعض الأفغان الذين لماذا استسلمتم اليوم ولم تستسلموا بالأمس قال لأن ضربكم علينا اليوم كان أشد من اليومين السابقين. قال والله ما أطلقنا طلقة واحدة في هذا اليوم قلنا من الذي كان يضرب عليكم قال مجاهدون منكم يلبسون الملابس الخضراء الجديدة قال والله ما كان فينا أحد يلبس لباسنا من هم حكيت هذه القصة للشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا وامد في عمره فقال لي وهو يبكي وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود من جنود الله عز وجل ملائكة يا خيطة يذيوحي ربك إلى الملائكة الشيخ عبد العزيز يبدو عقيدته نعم الحمد لله يعني يس. الآن الذي يريد أن يثبت أن عقيدته صحيحة ينكر الكرامات لا حول ولا كبير الشيخ عبد العزيز وهو الشيخ معروف يعني الشيخ السلفية الآن والشيخ ال... يعني الذي يوجه أصحاب العقائد الصحيحة أنا عرضت عليه كثير من هذه الكرامات فقال هذا فضل من الله عز وجل وراحوا كتبوا بالنسبة لحدثني السوبرتير الشيخ عبد العزيز قال لي جاء كتاب كتب من المشايخ بعض المشايخ أن هذا الكتاب آية الرحمن للشيخ عبد العزيز هذا مليء بالخرافات هذا خطر على العقيدة نرجو عدم تداوله في المملكه فالصفحه الفلانيه في القصه الفلانيه قال هات الكتاب فجاب الكتاب اقرا علي الصفحه الفلانية قال هذا ليس خطر على العقيده وليس غراقه الصفحة الصفحه قال ترى هذا صحيح نعم قال وما يعلم جنود ربك ربنا اسمنا الله على كل شيء قدير فاستسلم لهم وكان هؤلاء الجنود الذين يلبسون الملابس الخضراء ملائكه من عند الله اذ يوحي ربك الى أني معكم فثبتوا من فثبتوا الذين آمنوا تثبيت من رب العالمين وهذه الملائكة كما قال بعض المفسرين تبقى إلى قيام الساعة الخمسة ألاف ملائكة هذه يؤيد الله بها عباده المؤمنين محمد صديق شاكرين نعم جكري. نعم. ما... قائد جبت... نعم. قائد جبت كابل كان. كان يسمى حاكم كابل الليل. يعتبر حاكم كابل الليل وكان يقول الله إني لا أحكم من أرض كابل أكثر من ببرك كارم المهم حدثني بنفسه قال والله جاء هجم الروس واحد 151 طائرة ودبابات لا اعلم عددها كثيرة جدا المهم دخلت الى فهو قائد بدا يتفقد اماكنه رجع الى قاعدته احد الاماكن اراد ان يدخله على بعد 100 متر فتحت عليه الرشاشات قال لهم انا تشكري انا قائدكم فزاد زادت عليه الرشاشات. قال ثمانين إلى مائة واحد ثلاث ساعات ونص وأنا في سال أم على بعد مائة متر حوالي ساعتين ونص إلى ثلاث وهم فاتحين عليه الرشاشات حوالي ثلاثين طلقة دخلت في ثيابي وأحرقتها ولم يجرح جرحا واحدا هو محمد صديق, صديق وأخه الشيخ الدين حقاني إبراهيم, إبراهيم. اللي قميصه عند الشيخ عبد الله عزيزي إيه نعم قميصه مخزوق في عدة رصاصات جاءت فيه ثقبت القميص ولم تصب جسمه بشيء واحد اسمه كذايار اسمه انا ر رأيت في لجا يكون لألبرة لجا فالصاروخ مر اخذ عمامته ولم يصبه شيء صاروخ نعم في لجا هذا كنت كان في صاحب فرنسي، أنا ذاقت الرأيته في المعارك هذا كذا يارس مارد كان في صاحب فرنسي، قصر لم يصب في المعارك إلا الفرنسي، الله أكبر، إلا الفرنسي، صاحب الفرنسي ولوس، مجهدين سيد، جرحنا، كثير من من الكرامات يعني أيضا من ضمن الأشياء التي حدثت، الأشياء الطبية حد. نعم. خم... هاي هنا دكتور نعم. بلال دكتور بلال قاد جبهة في بولخوس قال خمس أشهر وأنا أتردد على المستشفيات في بيشاور والصديد ينزل من رجلي وما استطاعوا أن يعالجوا قلت سأرجع إلى الجبهة مهما كان قال خمس أيام قد شفيت في الجبهة خمس أشهر في بيشاور وأنا في المستشفيات ما عملوا لي شيء ما استطاعوا أنا. وقفوا عاجزين صنص أيام في الجبهة شفيت تمام. ومحمد ياسر اللي كان معه مرض في معدته شديد نعم قال ما شفيت إلا لما دخلت الجبهة دخل الجبهة نزل المعركة قال والله كل الأطباء عطوني أدوية ما تركت دواني لأخذت والألم في معدتي مستمر قال لما دخلت الجهاد بدون أي دواء شفيت كان طبيب طب أخ من الإخ والأطباء واحد أراه مكان الطلقة أنا رأيت خروج الطلقة عير هذا الطبيب قال لا يمكن هذا يستحيل قال وهذه داخله من القلب الله قالوا شو عملت خلوا والله بس بالأحمر بالمايكروكروم بالميكروكروم وماشي الله دخلت من هنا وخرجت من الضغط فعير الطبيب قال هذا لا يمكن لا لازم تكون داخله من القلب مكانها خل يعني الحقيقه القصص لا تعد ولا تحصى واحد اسمه مياجول عادل محمد ياسر حدثني ضابط من الضباط وعندما استشهد كان من ابناء الدعوه وال... وكان دكتور وكان معروف وكان بغلان يعني اشد الكتاب في بغلاه فالمهم كان الشيوعيون هكذا يتحركون عليه غيظا قتل مياجول فجاء احد المنظ... القاده الشيوعيين وأراد ان يشفي غيظه من ايه مية قل من الشهيد الدكتور 100 الشهيد فقرض عليه ليضربه بقدمه فشلت قدمه الله هذه واحد شيء ثاني الشيء الثاني قرروا ان يربطوه بالسياره ويطوفوا به في بغلان حتى يقولوا لقد قتلنا 100 جول كل ما اقتربوا منه يصيح هاتوا رشاشي هات قتلوا كشين يذبحوه يهربون يهربون لما تكرر ذلك منه ها جاءوا بكفن بكفن ودنوا العلماء قالوا خذوا كفنوه بهذا ولن تغلبوا ما دام فيكم مثل هذا والله ودفن ميقول وصارت التكبير والتهليل يخرج من قبره الله سائق محمد ياسر حدثني وكان ضابطا عنده التكبير أقسم لي بالله قلت له أقسم بالله فأقسم لي بالله أن هذا حصل أهل في بشاور النساء ذكوا عليه كثيرا زعيم قبيلتهم وهو يعني قائد وبعد, وبعد ذلك إيه متدين ومجاهد بكوا كثيرا قام أتوه في الليل وهو يبكي قال اللهم أرنا علامة تطمئننا أن أخانا شيء في الليل قال واذا باق من الزهور تسقط في باب أخوه تسقط من السقف عليه اضاء المصباح والا باقه مثل النرجس رائحه طيبه جدا وبابي ما فيهاش الا الواحد في ذلك الوقت في نص الشتاء زهره واحده لا تجدها في بابي باقه من الزهور قالوا ننقد محمد ياسر حتى إيه؟ يشم يرى الباق يرى العلامة جمع أخواته وقال انظرنا هذه علامة أن أقانا شيء أيقظ محمد الافر قال الآن الساعة واحدة في الليل لا نوقده في الصباح وضعوها في المصحف وفي الصباح فتحوا المصحف لم يجد الباق الله. نعم فقصص الحقيقة يعني الذي البعيد أنا لا ألومه <مسكي> أما الآن كل واحد منكم ممن حضر المعارف يعرف أن هذه القصص أصبحت أشياء عادية جدا حتى أبو أسيد يقول لي إذا حدثتك الكرامات أنت لا تصدقها يا نعم. شيخ عبد الله وكان هو لا يصدق بالكرامات في الأول هو قال أنا ما كنت أصدق بالكرامات قال هذا أمامي أبو أسيد قال ما صدقت حتى ذهبت إلى هناك مزار شريف ورأيتوا بأم عين. أبو سيد نفسه اجت عليه قضيب التلاون وهو يقضي حاجة، ها؟ والأصل قضيب التلاون بمجرد ما تصل الارض تنفجر. تنفجر. بعد ما خلص قضاء الحاج وراح، انف، ومشى شوي انفجرت القضيب. ما انتظرت عليه تا خلص والسنجة. <تصفيق> والبجرة <تصفيق> القديمه <تصفيق> سبحان الله إن الله على كل شيء قديم قذائف قذائف صواريخ نازل من إيه نازل من الطائرة نازل من الطائرة نزلت غرفة اخترقت غرفة ولم يدرون ما اثرها اخترقت الغرفة لم يصبح هم في داخل الغرفه كم من الناس قال لك ان الغرفة ايه اخر واحد خرج منها ثم بعد ذلك تنهدم الحقيقة القصص هذه اصبحت ايش؟ يعني من فضول القول يعني شيء, شيء طبيعي والابوان يعني الان يعني اصبحت هذه الكرامات تذكي روح الجهال فيه ومعظم الكرامات التي رايتها تحصل مع طلبه العلم او الشباب المتدينين المعروفين بصلاحهم في داخل الجبهه حدثنا حدث واحد هنا قال حوصرنا كان معي عدد كبير من المجاهدين كنا في شرخ في اللوغر وحوصرنا نفذ كل شيء من الطعام بقينا يومين أو ثلاثة من إيه بدون طعام. قال وإذا بنا نجد على صخرة ثلاثين رغيفا محتوم. ثلاثين رغيف. الله. ها؟ طيب. ثم سارت القافلة ليس معها شيء من الطعام. قال مررنا على قرية مهجورة وانا مارين على غرفة مهجورة في الطريق. فوجدنا كيسا من الطحين ها؟ وصلنا نأكله. ما في ما في قط واحد عند يونس خالد اسمه عبد الجبار قال لي عطشنا وجعنا كثيرا كنت قرب كابل قرب كابل فوانا هنا بالصحراء وجدنا عنب وشمام محطوط امامنا مقطوط ومحطوط نعم صحراء ليس فيها شيء عنب وشمام يعني هذه القصص أصبحت إيه يعني من يعني من ولتواترها إعادتها الآن يعني أصبح إيه الواحد يراه من تكرار القول القصص يعني كثيرة جدا جدا ويعني بعض الناس يجادل يقول هل يمكن هذه الكرامات كثرتها يا أخي مئة ألف مجاهد في السبع سنوات افرض حصلت معه قصة واحدة فانت إذا جمعتها بتطلع مئة ألف قصة مفهوم في السبع سنوات الله عز وجل ينظر إليه في شدة وفي ضيق ويجاهد من أجل رفع رايته ولدفاع عن دينه وعن عرضه ها؟ مرة واحدة رب العالمين يكرمه بكرام وشيخ الكرامات الطبية اللي شفناه في مستشفى برشنار شاب صغير اللي قال الدكتور مفروض يكون مات ثلاث مرات اللي قالنا الدكتور دكتور عمر دكتور عمر, دكتور دكتور عمر. قال أنا أريكم هذا اسمه رحمة يار اسمه رحمة رحمة, رحمة يار ندى قال الدم يوم ما ضربوا ميتا هذه هنا هنا قبل شهر مخيم اللي بجبل برشنار قال نبض طبيعي طبيعي. ضغطه طبيعي لكن أنا ويمشي لا. لكن أنا مش مطمئن إن يقول في ألم في بطنه يقول في ألم في بطنه ها؟ قال فقلت والله إلا افتح بطنه فوجدت ثلاث كيلو دم في بطنه نزيف نزيف مستمر منذ ثلاثة أيام وقال لازم يكون ميت لا. وقال معروف إنه هذا النزيف الداخلي لذلك ليله مع أكثر من 24 وعشرين ساعة طبياً كيف له ثلاثة أيام وما مات ماشي إنشي. قال جيت ال هذا الكبد والطحال أولاً الكبد متفتت قسم منه جيت بالدخل مقطوع قسم منه والطحال مقطوع قسم منه والأمعاء مجزقة من الرصاص شفاية جاء لكبده أردت أنه خيطه ما استطر لفيته بالشاش وقلت الله يعوض عليه الله يشفيك، فيك إيش بدي أعمال لك جئت على إيه الطحال قلت حرام أقطع طحاله إذ نزيف فيه وطحال كله دم لا ينقطع إيش النزيف منه قال حطيت عليه قطع شاش، قلت الله إيش فيك قرأت عليه الدعاء جئت على مصريد أمعاه قصصناها قلت الأمعاء استطعنا إيه؟ ان إنه قال بعد يومين فتح وشلت الشاش عن الكبد لا بس الطحال المهم طع دم كله الطحال بعد خمس دقائق وقف الدم وضعت الشاش عليه وقف الدم الكبد بعد يومين ايش رفعنا الشاش والحمد لله شايفين عالشم كنا نروح نزوره قال لا بيتكم هو تعال يا محمد خال أجره أجره خال ما في شيء وما والدكتور يمزح معه سنجا له له روح مديله وهو قال له كويس الحمد لله بخير ولا في شيء ويضحك امامنا شاب صغير عمره حوالي 16 سنة ولا في شيء عمر قال القواعد الطبية التي أخذناها بالجامعة يكون ما فيه. ثلاث مرات والنفروض كل اللي ما رأ... كل في افغانستان يكذب القواعد الطبية التي أخذناها فصلت ما أتعمل بالكواهد الطبية <تصفيق> على البركة <تصفيق> <تصفيق> هذا مفضل كثير كثير الحمد لله من الكرامات من ضمن الكرامات اللي حكى لنا مولوي أرسلان في الزيارة الأولى قال لي أنه كانوا مرة في أحدى المعارك وكان في طبور طويل من الدبابات وسيارات المصفحة ولم يكن معهم إلا طلقة واحدة فقط طلقة واحدة قال صلينا ودعونا الله أن يبارك فيها وأطلقنا هذه الطلقة فجاءت في سيارة الذخيرة فتفجرت الذخيرة تفجيرا هائلا وحطمت ما أمامها وما خلفها من الدباء وهرب 85 آلية, آلية حطمت بقذيفة واحدة كيف ذلك بفضل الله عز وجل جاءت كل كل ما تنفجر تصيب غيرها وتصيب خلفها وهكذا وهرب الروس والأفغان وأسرنا منهم من أسرنا وغنمنا غنيمة تكفينا لمدة طويلة جدا بطلقة واحدة من الذي سددها رب العالمين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميته ولكن الله رمى يجب ان تكون عندنا هذه العقيده يجب ان نكون موقنين يقينا كاملا ان وما النصر الا من عند الله مهما كان عند الروس من اسلحه ومن صواريخ ومن قوه ومن اقوى دوله في العالم لكن هل هم اقوى من الله ان الله اقوى منهم يجب ان تكون عندنا هذه العقيده ان احنا مهما كنا ضعفاء ربنا ما طلب منا الا ان قال واعد لهم ما استطعتم نقول هذه استطاعتنا استطاعتنا اقل بكثير من استطاعتهم لكن مع هذا يبارك الله في رمينا ولقد رأيت كثيرا من المعارك والله التي شهدتها رمي المجاهدين يصيب كله ورمي الشعيين يضربون عشوائيا ضرب جنوني لكنه لا يصيب أبدا ورمي المجاهدين قذيفة واحدة يبارك الله فيها فتكون خيرا من ألف قذيفة يطلقها الأعداء فلا تصيب لأنه من الذي يوزيه رب العالم قاضي مظلوم أحد قادة أحمد شامسعود السعود عدتنا قبل شهر أو أقل قال اثنان جرحة في المعركة ما استطعنا أن كنا عندما توقف القذائف نرجع نسحب رجعنا فتشنا فتشنا في المنطقة ما وجدناه رجعنا للقاعدة وجدناهم في القاعدة ما الذي جابكم بكم للقاعدة مجروحين جراحات شديدة قالوا والله نحن هنا عندما جاء الروس وقفوا فوق روسنا ما رأوا. ها؟ فبعد قليل وجدنا أنفسنا في مكان آخر في مكان آخر ثم بعد قليل وجدنا أنفسنا في القاعدة الله. في القاعدة نعم ناس جاءوا حملوهم بدون ما يشوفوهم حملوهم إلى مكان ثاني وردوا حملوهم من المكان الثاني ووصلوهم للقاعدة قاعدة المجاهدة نعم هم لا يرونهم قالوا ما رأينا أنفسنا هنا ثم رأينا أنفسنا فجاء نعم نعم نعم انتم كنتم حاضرين نعم قالوا ما راينا من إلا الا نحن هنا يعني وما يعلم جنود ربك الا هو وبعدين نحن عقيده اهل السنه والجماعه أن ايه واثبتا للولي الكرامه ومن نفاها فقدن الكلام الذين ينكرون الكرامات هم المعتزله ونحن الحمد لله من أهل السنة والجماعة فالذين ينكرون الكرامات أو يجادلون فيها فقولوا لهم أنتم من المعتزلة وسلام عليكم لا نبتغ الجاهلين كرامة تبقشة أنا أذكر مرة حصلت يعني كرامة معي مع أحد الإخوة وهو الآن شيخ في المدينة المنورة في المعهد العالي الدعوة شيخ محمد أبو الفتح البينوني الدكتور محمد أبو الفتح البينوني دكتور أخوة دكتور أبو النصر الدكتور أيونا. هذا جاءني مرة زائرا دكتور هو في المعهد العالي للدعوة سعود في المدينة المنورة أهل المدينة ممكن يقابل رجل صالح فاضل فيه خير كثير نحسبه كذلك ولن نزكع الله أحد. جاءني زائرا في الثقبة في المنطقة الشرقية كنت ساكن هناك قبل سكني في المطار وجاءني زائرا محبة في الله وكان من جاء من الرياض فقبلته في المطار وظننت أن عنده عمله فسألته هل عندك عمل في الشرقية قال أبدا والله جئتك زائرا في الله محبة في الله جزاك الله خير فأنا من فرحتي ويحس مني يعني وعشان أعبر عن فرحتي جيت في البيت وروحت عندي كاميرا التصوير بولارويد قال يعني بدي أخذ له صورة يعني تحيبا بزيارتي فقلت له ريد أن أخذ لك صورة يعني فرحان بهذه الزيارة وكان هو جزا الله خيرا لا يحب التصوير فرفع يده هكذا وقال لي لا تصوير قلت لا لا بصوير فقال الكاميرا غير مأدونة والله يا شيخ حصلت معي واسألوا الرجل رفع قلت ايش غير مادونة الكاميرا موجودة والفلاش موجود والفيلم موجود شو مادونة وغير مادونة لك تعمل لي يعني اسمه؟ شو اسمه ضغط ضغطت على الزر عرفت ولا؟ فخرجت الصورة سوداء كالفح والثانية والثالثة والله ثلاث صلقات ثلاث صور ضغطات صور مع بعض ولكنها لم تصور كاميرا جديدة حولت الكاميرا على الثلاجة كان الثلاجة محطوط عندي في المكان وكان الثلاجة خضراء جديد صورت طلعت الصورة من اجمل منها ثلاث مرات صورته لم تظهر قلت سوداء وهو يقول غير مأذونة فأنا اعتبرت هذه كرامة الحارون قصتك معه نعم الشيخ الحارون هذا قصته عجيبة في الشيخ كان اسمه أحمد الحارون الأخوة من سوريا يعرفونه وهو توفي إلى رحمة الرجل الرجل صالح وجهه فيه نور ويقولون عنه أنه له كرامات عجيبة يعني فأنا كنت في الشهادة الثانوية قد أخذت الشهادة الثانوية من حلب وذهبت إلى دمشق لأول مرة وأريد أن أسافر منها إلى مصر للد كان ايام الجمهوريه العربيه المتحده كما تذكرون عام 1960 كان في وحده بين مصر وسوريا ذهبت لاول مره ونزلت في فندق وكان والدي زعلان مني لاني اطلقت رحمه الله وغفر الله كان كنت أطلقت لحيتي فكان الوالد مصمم على ان احلق لحيتي وان تعرفون زمان اللي ربي لحيه يقول اخوان مسلمين وكانت كلمه اخوان مسلمين ترعب في ذلك الوقت فالوالد كان يصر على حلقها وأنا قلت له لا فعت لمخلوق في معصية الخالق وذهبت وعطاني فلوس وكان لا يريد أن يودعني كان زعلان يعني مني الوالد من أجل فاق هيك هذا الكلام في مدينة حلب في سوريا أنا سافرت إلى دمشق والله يا جماعة نمت في الفندق وسأل صاحب الفندق في الصباح هل في مسجد قريب هنا قال نعم في مسجد قريب من عندنا هنا وفي الشيخ أحمد الحرونا هذا يعني رجل صالح وكذا يعملون ذكر هو مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعد الصلاة الفجر ذهبت وصليت وبعد انتهاء مجلس الصلاه كل واحد يعد كم مره صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعون العدد معين من كل واحد معه مصحفه وكل واحد يخلص يعده هكذا المهم بعدنا ان انتهوا من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف الناس يسلمون على هذا الشيخ وانا معهم والله يا جماعه حصلت معي اول ما جيت اني اسلم على الناس اول ما جيت انا طلع في شيء تطليعه غريبه يعني وما عصى كبير في يروح رافع العصايه وضربني ضربه غير مؤلمه يعني ضربه يعني تاديبيه خفيفه وراح ضربني كده قال يا ولد ليش مزعل أبوك ليش مزعل أبوك لماذا تغضب والدك أنا ذهلت أنا مزعل أبوي في حلب على بعد 360 كيلو وهذا في دمشق كيف عرف أن أنا مزعل أبي ليس هذا فقط وأمسك بلحية قال لا تخف أني دعوت الله عز وجل أن يعيدكم سالمين عندي يقين بالله عجيب يا خيار الرجل دعوت الله عز وجل والله ترجعوا كلكم سالمين شق عجيب بالله عز وجل فذهبنا سعلا في المعركة وكان في ضرب شديد جدا ورجعنا والحمد لله كلنا سالمين ما جرح منا مع أنه والله ما رأيت ضربا في شدته مثل ذلك اليوم ضربوا علينا ضرب ضربوا علينا حتى كنت أقول ان الرصاص مثل الرز من كثره الرز يعني بشكل عجيب أبيض وأحمر وألوان وكانت معركه طول الليل فالشاهد هنا أنه قبل المعركة مباشرة لما ذهبنا في العصر لمعركة الأماكن كان القائد محمد حسن يخرج أمامنا والمسافة مثل من هنا إلى الخيمة الأخيرة يعني حوالي 150 متر فقط المسافة بيننا وبين القلعة قلعة العداء وكنا نحن في أسفل منحدر نضرب منه ونختبئ يعني كأنه خندق مثل خندق يعني وكان مرتفع هكذا فإذا أطللنا رفعنا رؤوسنا رأينا كل شيء وإذا انخفضنا لا يرانا العداء فكنا كلنا مختبئين حتى لا يرانا الحارس فإذا بمحمد حسن يركب حصانه يقفز على الإصار ويمشي يتجول يرى المواقع الأخرى يفعل فوق التبق فأنا صحت فيه يا شيخ محمد يراك العداء انتبه فقال لي يا شيخ تميم والله إني أتمنى الشهاد ولكن الله لم يقيم لي قلت يا شيخ نخاف بأوعى يضربوك قال لا تخاف شوف الثقة مسألة مسألة يقين يا جماعة أنا عند ظني عبدي بي يجب يكون عندنا يقين بالله يقين المسألة احنا لو جينا نعمل كده ما في يقين ما في يقين لكن الرجل قال لي لا تخف فأني قرأت عليهم ثلاث مرات وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يقين أنه قرأها ثلاث مرات ممكن أن الله لم يخبر ممكن هذه مسألة يقين والله يا جماعة رأيت وأنا وهو يركب الإصلاف ويمشي أمام القلعة وأنا مختبئ أنظر هكذا وأتخوف أن يضرب عليهم والرجل والله يمشي بكل طمئنان وبكل ثقة ونرى الحارس يتجول ومعه سلاؤه ولا يرى ينظر فلا يرى من الذي حجبه عن رؤي رب العالم إن الله على كل شيء ينقل واحد يقول لي معقول أنه ما شافه نعم ما معنى الكرامة أمر خارق للعادة يجري الله عز وجل على يدي وليا من أولياءه المجاهد أليس ولي من أولياء الله ما له ككمة الأولياء المجاهد الصادق الذي يقدم نفسه لله عز وجل هذا أحسن ولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحذر منهم الذين آمنوا وكانوا يتقوا فلا شك أن الجهاد وقمة التقوى وقمة الخوف من الله عز وجل وقمة التضحية وكما قيل الجود بالنفس أقصى غاية الجود ممكن تجود بكل مالك عندك مئة مليون ممكن تقدمه لكن لما يجي واحد الآن قاتل يهددك يقتلك ولا تدفع مالك ماذا تفعل؟ قل له خذ كل مالي وتركه لأنه النفس أغلى من المال النفس أغلى من المال عند الضرورة ما يفيدك المال إذا قتل لكن النفس أغلى شيء وهؤلاء يقدمون أنفسهم في سبيل فهذا الأمر رأيته بأم عيني وليس هذا فخر بل والله في ثاني يوم الصباح الساعة ثمانية كانت العملية رائعة جدا وكان هناك احتلال مولوي بخترجان كان سيحتل الجبل الوحيد الباقي حول قلعة الأرقون وقد فقطه القلعة والحمد لله لان يفعيد المجاهدين فكان هناك مئتي مجاهد معه كانوا كل ليلة في رمضان من أول رمضان يأخذون معهم جهاز اسمه كاشف ألغام يكشفون مكان الألغام مسافة 10 متر 15 متر ثم يخرجونه. وهكذا وهكذا تدريجيا الى أن كانت ليلة الحاجة والعشرين من رمضان التي قمنا فيها بالهجوم، وكما قلت لكم كان أطلاق على القلع من جهة لمشغلتهم هؤلاء كانوا قد أكملوا ما مخلع الألغام واحتلوا سبع مواقع سبعة مواقع كاملة احتلوها احتلوا هذه المواقع وكانت مواقع دوشكا وزيجيات وكانت كلها موجهة نحو المجاهدين فاحتلوا هذا الجبل ووجهوا هذه المدافع نحو القلة نحو العداء وكانت المفاجأة للعداء في الصباح فلما ذهب محمد حسن في الصباح للقاء الهون ايضا صعد على سطح بيت يقع في وسط الطريق وكان القائد العسكري اسمه بولدراف كان رائد اسمه بولدراف في ذلك الوقت سمعت الان الناس وعقيد هذا قول زراء كان يعني قال محمد حسن أنه عسكريا لا يجوز من ناحية العسكرية أن تقف بين القلعة وبين المدينة لأن القلعة الشيوعية والمدينة الشيوعية والمنطقة اللي بينهم الشيوعية وان كانت هناك قرية مهجورة فكيف يعني لا يجوز أن ترمي لها لهون يرمي مسافة بعد فلماذا تذهب إلى هذه المنطقة وهو طبعا ما أخذ بالمصيحة العسكرية ولكنه توكل على الله عز وجل وقال ستكون مفاجئة لهم لا توقعونه ولما تضرب العدو من مكان لا يتوقع تكون مفاجاه فصعد إلى سطح البيت وأمر رامي الهاون وكان راميا ماهرا أن يضرب القذيفة الأولى على المبنى الأقومي فجاءت بعيده قليلا فقال له كيف يحددها فجاءت القذيفة الثانيه في المبنى نفسه وكان معهم ثمان قذائف السبعة الأخرى كلها أصابت نفس المبنى ودمرته وحطمته. وكان هو يقف ويقول له كل خمس دقائق أين يضرب ويطير الخبر حين جاءت قذيفة فكان مخشوفا من القلعة ومن المدينة من ولكنه ايضا لم يراه لماذا لم يروا لانه قرأ عليهم وجعلنا من بين ايديهم شدا ومن خلفهم شدا وغشيناهم فهم لا ينصروا هذه العملية تكررت مرتين في اقل من 24 ساعة وهذا يدل على ان هذا الرجل هذه كرامة له جزاء الله خير وفعلا قلنا في هذه الليلة والحمد لله تم احتلال الجبل بكامله وكانت مفاجأة في الصباح عندما جاء الطاقم المجموعات السبعة لانه يبيتون في داخل القلعة وفي الصباح يحرسون المكان مطمئنين إلى أن الألغام تمنع المجاهدين من إين؟ من سعود الجبل ولم يكونوا يدرون أن المجاهدين في كل ليلة كانوا فرغوان فلما جاءوا في الصباح وممشون بالأمر العسكري ومشيتهم العسكري وكل مجموعة معها قائدها تركوهم حتى اقتربوا منهم مسافة عشرين أو ثلاثين متر فقط ثم كانت كان نداء الله أكبر فلما كبروا انطلقت المدافع بدل ما كانت موجهه المجاهدين حولوها نحوهم وانطلق تحصدهم حصلا فكان نصرا مؤزرا وقتل منهم الكثيرون وجرح الكثيرون ولم يتمكن أحد من الهرب وكان نصرا مؤزرا والحمد لله رب العالمين هذه المجموعات كلها قد أُصيبوا طبعا يعني من استثنى طبعا من اعتقادهم بفعل الأد الأدعية لا لحدتكم عن قائد اسمه محمد طانا محمد طانا هذا أبروضة يعرف من قائدات أحمد شامسول ونور الدين يعرفه كذلك هذا يسميه الروس جنرال هذا مختص بتدمير الدبابات التي تمر من ممر سالاني وقد دمره ومجموعته أكثر من خمسمائة دبابة وناقلة خلال هذه السنوات السبع أكثر من خمسمائة دبابة وناقلة هو يعرب أنا أنه من قرأ في صباحي كل يوم بسم الله الذي لا يضر مزني شيء ها لا يضره شيء وكل يوم الصبح يقرأ ثلاث مرات والمغرب ثلاث مرات ما عجيب في شجاعته؟ يمشي على الشارع العام، هم يعرفونه، يسميه روس جنرال على الشارع العام، الهاي وى الذي يصل بين كابل وبين روسيا، يركب السيارات السيارات العادية، وهنالك نقاط تفتيش على الطريق للروس والشيوعين، أوقفة الروس، إيه؟ سيارات السيارة التي هو فيها أطل أحد الروس رأى طائرة قال بالة الروس الآخرون عندما سمعوا كلمة طانا سقطت الأسلحة من أيديهم الله هو <تصفيق> هو دفع الجند الروسي بيده وقفت هذا الكلام حدثني إياه عبد الله أناس الأخ عبد الله أناس وهو يعيش بينهم منذ أكثر من سنة حفظ الله, الله. دفعه وقفت من السيارة ثمن الرشاشات للروس ها؟ تابعت احترقت ملابسه ولم يجرح جرحا واحدا الله أكبر اما عبد روضة يحدثني حديثا ها؟ هذا حصل امامه قال الحديث حدثوه اياه بوجود احمد بانا قال الشيوعيون يعني حائرون ماذا يعملون في طانع هذا فأرسلوا إليه أحد السحرة حتى يسحره وهو نائم محمد محمد هذا فجلس بجانبه وبدأ ينفذ في العقد ويتمتم بالتعاويذ هذه السحرية رأى محمد طانع واحد في المنام هاتف يقول له بجانبك واحد يريد ان يسحرك قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء هو لا يحفظ الا هذا فكمل له الحديث في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم في المنام في المنام الله أكبر. في المنام فقام من نومه يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فجن الساحر الله أكبر. جن الساحر مره سالتي اراد ان يتزوج هذا الكلام من عبد الله علاء كلال اين يتزوج قال تحديا للروس بجانب الهيويه ساستاجر بيت على بعد 10 الى 15 مترا بجانب الشارع العام نعم صار. علم الروس ان طانا سيتزوج في هذا المكان ففي الليل تقدمت قوات واحاطت بالبيت لان قتل طانا يعني فيه خطر كبير لهم اكثر من خمسمائة ناقلة ودبابة فالمهم احاطوا به هو كان معه ستة من المجاهدين يحمونهم يبيتون معه في الغرفة الثانية وهو عرسه في غرفة فالصباح استيقظ احد المجاهدين نظر واذا بالبيت محاط بكوات كثيرة قرع الباب على محمد بن لا قالوا البيت محاط بقوات كثيره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إلا في الارض ولا في السماء واسمي عليه ثلاث مرات فقال الاثنين اخرجوا واشقوا لنا صغرة خرج الاثنين على باب الباب قتل الاثنين اثنان اخران قتلوا على باب الباب اثنين اخرين قتلوا في بقي هو حمل رشاشه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء هو العليم بدأ يرش ومن داخل جماع الروس شقه تغره ونجا حرقه ثيابه ولم يجاحه شيء ترك عروسه اي ترك عروسه نعم أظن قتلت قتلته زوجته لم ينجو إلا هو فهذا يعني من اعتقادهم بال ايه بالادعاء تمام ايضا من الأشياء التي حصلت معي في تلك الزيارة الأولى أني كنت يعني من ثمن جسمي كنت أتعب من المشي لو أمشي عشر دقائق وأنا أحمل الحزام الزخيرة الزخيرة والرشاش كنت أتعب فكان يكون معي بعض الإخوة الأفغان يجدوا أني أتعب خصوصا طريق جبلي وصعود ونزول فيقول لي أجر يعني يأخذ الرشاش ويطلب الأجر فأنا كنت أنبسط يعني أقول خد عجر يعني خد أسيل الرشاسة عني واخذ انت العجر جزاك الله خير كنت يعني أجد انه يريحني يوم العملية لما صعبنا كان في رمضان طبعا فبعد العشاء صلينا العشاء والترويح ومشينا وما رجعنا إلا عند السحور يعني يا دوب أكلنا لقمة وإذا بأذان الفجر يعني العملية استغرق طول الليل العملية التي قلت لكم عنها في ليلة الحاجة والعشرين من رمضان فكان وقت العملية حوالي ست ساعات ونص ست ساعات ونص في الذهاب وفي الاياب وفي الاشتراك في العملية لما كنت امشي واصعد الجبال وانزل معهم طبعا كنت اتوقع اني اتعب لكن لانها كانت عملية كانت توفيقا من الله عز وجل فكنت والله والله والله يا جماعة اضع يدي على كتفي لارى هل الرشاش موجود ام لا اظن وقع مني ما اشعر بشيء على كتفي والله امد يدي وين موجود طب لماذا لا اشعر بتخلف كنت لما امشي عشر دقائق اشعر بتخلف وهذا ليس من كرماتي اذا من كرمات الجهاد لان انا ما استحق الكرامات لكن هذا ببركة الجهاد والله ما كأن احد يحمل الرساس عني اطلع على كتفي. طب لماذا لا اشعر بيثقل روح وجيت حتى هم استغروا امشي معهم يسرع واسرع معهم ما ادري من اين جاتني هذه السرعة هذا كان توفيق من الله عز وجل حكى لنا محمد حسن بعض الكرامات التي حصلت امامهم وكان معه بعض الاخوة الذين رأوها فحدثنا بها من هذه الكرمات انه قال كان هناك أخ من المجاهدين من حفظة كتاب الله وكان رجلا صالحا قد أتى إلينا في هذه الولاية إلى الأرقون في هذه المنطقة في ولاية بكتيا وبكتكا لأول مرة وكان لا يعرف الطريق وكان معه رسالة يبلغنا بها في طريقه يضل الطريق فأتى إلى قلعة أمام قلعة العداء قلعة شعين اسمه قل محمد نعم هذا الذي تحدثنا اسمه قل محمد نعم جزاك الله اسمه قل محمد فهذا الرجل الذي جاء وصل أمام القلعة وأوقفوه قال له دريش سوكي وقف الرجل وكان مكشوفا أمام القلعة بحيث لا يستطيع أن يارب المهم أسروه وجاء قائد القلعة وقال إنه كان رتبة كبيرة يمكن عقيد روسي وترجم له المترجم اللغة الأفغانية طبعا ضباطناك يعرفون اللغة الروسية وقال له أني, أني أعاهدك أو أعيدك بشرف العسكري لأنه طبعا لا يعرفون الله عز وجل كفار ولكن أمام هؤلاء كلهم أن أطلق صراحه إذا صدقتني القول أسألك سؤالا فتجيب عليه قال له اسأل فنحن لا نجد قال له أنا أريد أن أسأل كيف أنتم هذا كلام محمد حسن مسجل عندي بالشريف. بالحرف يعني فقال أريد أن أعرف كيف أنتم أيها المجاهدون تضربون رصاص الكلاشينكوف والبنادق العادية فيخرق الدبابة ويقتل من فيها والدبابة عادة لا تخرق إلا بالأر بي جي كما تعرفون وكما تعلمتم هنا تعلمتم هنا أن الدبابة يخرق الأر بي جي كيف الرصاص العادي يخرق الدبابة؟ اللي جداره سميك هذه طبعا من الكرمة ويقتل من فيها ولا نجد حتى خرقا في الدباب اللي في داخل الدباب مقتول ومجروح كيف هذا هذا من الكرمة فالرجل لما شاف العقيد الروسي خايف يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة ويجوز الكذب في الحرب كما تعرفون الكذب يجوز في ثلاثة مواد في الحرب أو الإصلاح ذات البين أو كذب الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها من أجل أن تدوم العسرة إنه بعد يتعرف زوجة يعني عصبي وحالته عالية ويمكن يطلقها إذا وجدها ما طبخت جات يوم من الأيام راحت عليها إنه فجا... ما طبخ يعني ف جا ليش ما طبقت رادن أنت تسمع اليوم زوجة الرئيس حقك أو زوجة المدير اجت زارتني اليوم ها إن شاء الله كرمتيا كرمتها والله وما رأى ومبسط خلاص جزاك الله خير مبسط الرجال مدام الرئيس راضي عليه يعني حلت مشكلة ما تقول لو قالت له يومت قد يطلق الرجل يعني في أحيانًا أو رجل زوجة تريد أن يشتري منه يشتري لها م... م... مثلا قماش غالي الآخر منالك وا وطبعا ليس عنده مال يشتري مثل زوج الضابط هذا جندي بسيط فقال لها بدل اجاب بثلاثين ربية وبثلاثين ريال متر قال لها ده بثلاثمئة وجاب لها فاتورة ثلاثين لها صفر صارت ثلاثمئة يعني مثلا وقال لها بثلاثمئة طبعا تنبسط وياكل الرجال مبسوط وياكله اخر حلاوة لكن لو كان يعني لم يكسب عليه قد يقع مشكلة أو شيء فهذا جائز يعني غير هذه الحالات لهجزة فالرجل قال الحرب خدع اراد ان يخ مجاهدون مسلمون متاكلون على الله ولا نحتاج حتى الى الرصاص يكفي ان نمسك كوما من الرمل هكذا ونلقي به على الدبابة فيخرق الدبابة ويقتل من فيه وراد اراد ان يخيفه يعني هو طبعا لا الي هذا ليس صحيح لكن هو قال هذا فهنا القائد الروسي العقيد طبعا عقيد ظاره فهو عنده ذكاء هو الحقيقة ما عنده ذكاء لو عنده ذكاء لكان اسلم عارف ان النجاة في الاسلام لكن بعلمي وخبراته العسكرية وضعه أمام الأمر وقد ناسم الدين ناسم الدين لا يؤمنون بالغيبيات فقال له افعل هذا الآن وضع وضع أمام الأمر الواقع أمامي هذا صور من الدبابات في داخل القلعة وهذه الدباباules شغلوها شغلوا الدبابا وقال افعل هذا الآن فإن فعلته وتركته وإن لم تفعله قتل أصبح الآن مام الأمر الواقع فمن للإله من يلجأ سباب إلى الله إلى الله رب العالمين يجب أن يكون في يقين قال ايتوني بماء أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم كل صالح من يجيب المضطر الله يجب أن يكون عندنا يقين تدعو أنت موقن بالدعاء والله يا أخي تدعو أنت على يقين ربنا ما يخيرك والله هي خمس سنوات أنا لخمس سنة كل مرة أمر من نقاط طفيش والله عمري ما نزل ولا عمري ما فتشت ولا عمري ما مسكت إلى الآن والحمد لله أدعو دائما أذكر دعاء محمد حسن من بين ح سدن ومن خلفهم سدن باخشينهم فهم لا يبصرون مع إن أنا شكلي ما أبغاني وباين علي لكن من فضل الله دائما يعذوني حتى هذهك المرة الماضية والله أنزل كل من في السيارة جيب السيارة أجرة إيش اسمها دي؟ في <تصفيق> كوتش وأنزل الجميع للتفتيش يفتشونهم بعرف هو راجل الواحد اللي بشاور يفتشون أزى العجيز والمخدرات والأشياء هذه والله جميع من في السيارة أنزل إلا أنا أنا بس طلع علي كذا قال لي ما أدري إيش بابا يعني. خليك يا بابا قلت بابا جده المهم ان الحمد لله خلاني رجل وما انزلني ما ادري ايش قال لي ولا رديت عليه مسحها اللي قاعد كذا وطال فيه قال لي خليك يا بابا ما ادري المهم بابا بابا جلست الحمد لله نزلوهم كلهم فتشوهم حتى انا لا مفتشتني الحمد لله ربك استره يعني الانسان يتوكل على الله ويتركها كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا فالرجل لما قال له هكذا قال له افعل صلى ركعتين جيبوا ماء ما ماء ما اتوضا ركعتين وتركو يصلي قال دعوت الله وأنا ساجد دع الله وهو ساجد والإنسان أقرب ما يكون إلى ربه في السجود قال يا رب أنا لست أهلا لهذه الكرامة ولكنك أهل لها يا رب العالمين يا رب لا تضحني فإن فضيحتي ليست فضيحة لي ولكنها فضيحة للمسلمين أصبح تحدي الآن تحدي بين الإسلام وبين الشيوعية إلى من يلجأ إلى الله يقول رجل كما قال محمد حسن يقول شعرت بطمئنان عجيب سلم الرجل وامسك بكومة من الرمل وقال بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفق عليها بسم الله الله أكبر وألقى بكومة الرمل على الدبابة قال والله فإذا بالدبابة تشتعل نارا الدبابة بدل ما يخرطها أحرقها إذا بها تشتعل نارا وتنفجر الدبابة بكمل أمام عينهم كلهم فذهل العقيد الروسي وأمر بإبعاد الدبابات وضرب له التحية وهو يرتجف قال حسن يرمي علينا كمان كومة من الرمل من الخوف وتركه ينصرف وانصرف آمنا وحكى لهم هذه القصة قال لي محمد حسن ثلاثة موجودين هنا من الجنود واحد منهم ضابط واثنين جنود هربوا من القلعة ورأوا هذا بعين وهم موجودون كانوا في الأرقوة وكانوا ما زالوا في حالة الخدمة لأنه تعرف لماتوا يتؤسير يجعلونها في الخدمة حتى يطمنوا إلى أخلصه فسألهم وساهدوا بهذا الكلام رأوه بأم عينه كانت هذه كرامة لهذا الوقت وكرامة أخرى حكاها لي وذكرها الشيخ عبد الله في كتاب الرحمن. بعنوان الشهيد يصافح اباه حكى لي أيضا محمد حسن ورآها بنفسي قال لي أنا رأيت هذا بنفسي قال والله كان معنا شهيد بقيا في المعركة ثلاثة أيام كاملة وكان من من يحفظون كتاب الله فهذا الشهيد كان وحيد والدي والده ما عنده غيره فجينا به وسألنا الشيخ جلال الدين هل ندفنه وكان ريح المسك يخرج منه بعد ثلاثة أيام قال والله ريح المسك طيب يعني ريح طيب يخرج منه فقال الشيخ جلال الدين أدفنوه ووالده بعيد ياخذ وقت حتى نخبره فادفنه دفنناه وبل أرسلنا خبر لوالده بالاستشهادة والده جاء بعد خمسة أيام من دفنه كم له من الشهادة الآن؟ ثلاثة وخمسة كم؟ انتم شاطرين في الحساب؟ ثمانية فثمان أيام كاملة بعد استشهادة الوالد أصر وبكى وقال أولي لا نعرى والد يا أبونا يا جدي أبوك ولدك شهيد ونحن نشهد على هذا الشمام نريح منه ونور الشهادة في وجهه اصر على ان يروا لي تعرفون الافغان يقدرون هذه العواطف فالشيخ جايد الدين قال اخرجونا والله محمد حسن يقول لي بالحرف قال والله يا شيخ سميم ونحن نحفر القبرة نضع ايدينا على انوفنا هكذا حتى لا نشم ريح يعني كلنا ان يمكن يكون بدأ التعرف الريح تعطن الجسد أو لكن واذا بنا والله نشم ريح المسك يخرجنا الكل بدلا من نشم ريح لما كشفنا الرجل بالعكس وجدنا ريح المسك ما زال يخرج اخرجنا وضعناه على السرير ليراه أبوه وكان يعني ضعيف النظر فكل له شو في ريح المسك يخرج منه أيضا مطمئن لهذا دعا الله عز وجل وهو يبكي ثم خاطب ولده وقال يا أبني إن كنت شهيدا فأرني آية علامة أنك شهيد قال والله فإذا بالشهيد أمامنا يرفع يده ويصافح والده شهيد لو ثمان أيام الله إن الله على كل شيء قدير رفع يده وصافح والده قال بقي ربع ساعه وهو يصافح والده حتى والوالد يبكي ويدعو الله فرحان لأن ابنه شهيد ويسأل الله أن يجمعوا به في مستقرام ثم ويدعو بهذا الدعاة ثم قال يا ابني يدي فإن يدي تؤلمني فتركها ووضعها على جرح عاد مرة ثانية وعادوا دفنه مرة ثانية قال أبو احمد حسن رأيت هذا بيني والده بعد ثمن أيام من استشاد آيات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عجيبة آيات عجيبة هاي جيب لي أكبر دكتور وبروفيسور طبي وقل له كيف يحدث هذا جيب وقل له كيف جثة هذا الشهيد وهذا جنبه منافق اثنين قتلوا مع بعض هذا جسد بشري وهذا جسد بشري حسب المفاهيم الطبية يتعفن اثنان بعد الساعة تجد واحد والعياذ بالله متعفن أزرق ولا وريح العفن يخرج منه بعد سبعة ساعة أو خمس ساعات من موته صح والآخر ريح المسك يخرج منه ولازال غضا طريا والدم طري يخرج تدفق كيف أليس هذا جسد وهذا جسد هذه كرامة من الله عز وجل <تصفيق> <تصفيق> الشهيد يحيى نعم الشهيد يحيى كلنا يعني إجماع مش واحد ولا اثنين كل الشباب كنت أتمنى أن أراه ولكن لم أكن موجودا هنا ولكن الألاف رأوا الشهيد يحيى سنيور رحمه الله وريحه المسك يخرج منه بل بعد استشهاده بشهرين في نفس السيارة اللي كان موجود فيها كان فيه كتاب مع مع ابو الحسن المدني الكتاب هذا اخذوه واذا به علي علي دم من اثر الشهيد وريح المسك يخرج منه بعد شهرين من استشهاده مزار ريح المسك يخرج منه اخبرني احد الاطباء في مستشفى بدر في بشاور قال لي والله بعد ان اخذوا الشهيد بعد ان نقل المستشفى بيوم كامل يوم كامل كامل لا. اكثر من اسبوع أكثر من أسبوع وإنما فتحت لا الغرفة التي في كانت فيها. كان فيها في ريح, ريح المسك قال والله إذا هو يقول دخلت الغرفة بعد يوم من ذهابي وريح المسك يفوح نفس الريح من نفس الغرفة ما في أي طيب في العالم أي نوع من العطل تحطه يقعد أسبوع يعني هذا طيب إلهي من عند رب العالمين كرامة لهذا الشهيد وكان يحيى رحمه الله أنا أعرفه رأيته ثلاث مرات يعني في ثلاث مرات رأيته في ثلاث مرات مختلفة كان أول مجاء كان يعني متين أمتن مني كان أسمى مني ومع الحركة نقص جسمه وكان يحب خدمة المجاهدين بشكل عجيب ودائما يسألني يا شيخ تميم تريد كذا واتي لي بالماء وبالشاي وكذا واستريح ولما أنام يجي غطيني جزاه الله خيرا ورحمه الله وجعل الجنة غوا كان خدوم مظبوط يا شيخ عبدالله كان يحب الخدمة بشكل عجيب وصعود البحر اللي هو سعد الرشود الأفغان والعرب لا ليس هنالك ليس هنالك نص صحيح يدل على أن جسد الشهيد لا يتحلل مفهوم لكن يعني بالأمور المحسوسة كثير منهم جسده لا يصيبه شيء. لا كثير منها فليست هذه علامة ان هذا شهيد وهذا ليس شهيد لا بس هذه كرامة يكرم الله بها بعض الشهداء مفهوم وتثريت لان الكرامة كما يقول ابن تيميه اما لحجه في الدين او لحاجة اما لحجة أو لحاجة. لإقامة حجة في الدين او لحاجة كرزق او نصر او غير ذلك او لحجه في الدين حتى تطمئن القلوب انه ايه سائر على الطريق والكرامات تزيد كلما ضعف الايمان حتى يثبت الله الناس بهذه الكرامات ولذلك عندما سئل احمد بن حنبل لماذا كانت كرامات التابعين اكثر من كرامات الصحابه قال لان الصحابه اقوى ايمانا مفهوم؟ ولذلك الأبغان طبعا أضعب إيمان من التابعين وتابع التابعين فالله عز وجل أمام هذه هذا الهول الذي تشيب له نواصل الولدان جعل هذه الكرامات حتى يطمئن الأبغان أن جهادهم هو جهاد إسلامي وكثير من المجاهدين اهاليهم لا يطمئنون إلا إذا رأوا كرام يعني كثير منهم ف والوقت قصير ولا يعني نستطيع ان نحدث كثيرا لكن سعود البحري لوساد الرشود النور رآه الاغوان والعرب يخرج من قبره هو وعبد الوهاب الغميد بجانب بعضهما النور يخرج من قبورهما حتى السماء ثم يعود على شكل قوس وأرى قد رأه الأخ أبو داود اللي وهو كان مسؤولا عن مستوى الخدمات وحدثني بنفسه. عبد الصمت كان جريحا في المعركة نقل هو رحنا سعد الرشيد نقل على الطريق هو مغمى عليه لا يدرون مات أو يعني فات روحه أو لا فعلى الطريق واحد من الأبطال قال مات الآن. اصابت روحه قالوا كيف قال الآن خرجت روح المس الآن خرجت الروح الطيبه من فعندما تخرج عندما خرجت الروح الطيبه قالوا إنه إيه فتوسي فعبد الله الكعبي هنا أنا رأيتها اصابته رصاصة هنا فخرجت من هنا هذه خرجت من داخل الكعب Well, I